قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَجِّينِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَجِدُونَ مِن غَيْرِ تَخْشِي ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذابه قريب فَعَطْرُهَا فَقَالَتْ مَتَّعْنِي فِي دَارِكُمْ سَنَا تَتَايَامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحته فغصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يعلموا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعد ان سموا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حليل فلما رأى هُمْ لَا تَقِنُّ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِنَا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ سَدَّشُرْنَا هَادِ إِسْحَاقَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ